فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا مكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنا وتنقول له من أمر لا يترا ثم أدى سببا حتى إذا بلغ مطيع الشمس وجدا تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها تترا كذلك وقد أحطنا بما لديه قبرا ثم أتبع شببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يعجوج ومعجوج مفتدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا فَلْنَجْعَلْ لَكَ حُرْدَنًا لَا تَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ عَدَمًا آتُونِي زُبُرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا تَوَا بينَ الصَّدَفَيْنِ قَالَا عليه قطران فما استطاع ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا